بشئ الله تعالى ثم افيدوا من حيث افاض الناس كان عالمش كيرتي و يا كان عرفي. عرف وإبراهيم عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم قم أظنك أبا عبادة خدي واستغفر الله إن الله غفور رحيم أخش خدي بخازن قلنا خدي قلناه تبغفره عندك خدي قلناه الجل غفره جلك يبرحمه هكرا يبرحم نبا أفتشتته صب ما نتقن أبدينه صب ما ديور نذكر أفحكمته وصب ما أشكره نذكر بس حكاني خدي تعالى وصا بماء أبدرسديته وبيحكي وأشكره كري